لَتُؤَدَّى إِلَى إِخْوَانِكَ عَظَمَ مَصِيرًا مَا بَيْنَ U'n ala'chseid Ditharumia M'n'صاب قلب المظلوب S'ahmur ziy Dibchi w'da bachamahadud M'n'jolw ma'i M'homu m'a roochi w'l-siy Roochi m'n بالمصرا عانتنا وعيونتنا تلتل الليل مر يا الوان يا رجا ما سينب غريبة سينب غريبة يا هيا الهي دا سنغنينا سنغنينا ما بالدمع على بال وحديك صفيت بيالليل دوم بلي مرة محتار قلبيك محتار والله لي صبرا ليلة وداع وأحزان ليلة الدفين يا عم الدفان حقني بلاحد Masyou babisam wa ya halitam Zainab wareema Zainab قدرتني شبك طايح ويالجوب بلوعتني عرق وخيامي يا حيب لتكشفتني بين الزلم بين الخير ميش تركتني افتختك وانا قدريك كلك حمية وعرفت جودك من طا ما تريد إلي حرجوها لخيام يا علي دام زنب غريبة زنب Myrra ei roi, ac gallai Leila newid un geschättyn Radd nós enMe thin eith Ma dai Henny meul Rafddunt yn gyda'r The meals ynifer A wasyddos minوي Ythesru ysbyn dier Hö ات وصاحت عباس رحتان امشي ابتدى القلب هكر الروح مضل ما بلكل ما دنت هام ويا هليتام زينب غريبه زينب غريبه يلشال والله بلا ماجدو فرحتنا وين لا لي عدها ولا الجو متطامع وكل ذكرى تك احسن وياها كل من كنت تنام عيونها تغطيك نايم مغطاك التربان هسه نخليك Wyglwyd i mechtham Wyya hali'tam Zynab gweryb Zynab gweryb Dyna'n wyda'i lachwam A'r Rydyn ni'n gweithio Yn ymwneud â phobl Rydyn ni'n gweithio ymwneud â phobl Rydyn ni'n هذا الصبر اظل اجمل صفاتي به ستر دوميلو لحمي عباتي اجمل اغيد والدين وننبر روح بس ترى خل يطيب القلب مجروح هبت الاسلام ويا ملائكم SIL Vert SIL kilowatt Warner